وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا على بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ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 تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ فَهُوَ مَا هُوَ بِبَالِغٍ وَمَا دعاء إلا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ قُلِ ٱلْمَرْءُ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱأَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ ۖ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا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 انزل من السماء ماء فسالَت اوديةٌ بقدرها فاحتمل السيل زبدًا ورعيًا ومما ينقذون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاعًا زبدٌ مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب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 ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذِينَ يَصِلونَ ماَا أَمَرَ اللهَّهُ بِهِ أَ يُصَلَ وَيَخْشَوونَ رَبَّهُم وَيَخْشَونَ رَبَّهُم وَيَخَافُونَ سُ الْحسَابَ والَّذينَ صَبَ رُبتِ غَ أَوجهِهِ رَبِّهِم وَقامامُ الصَّلَةَ وَأَفَقُ مَِّا رَزَقنَاهُم صَِّّ سِرًا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّةٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ايصل ويفسدون ويفسدون في الارض اولاء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 إن الله لا يخلف الميعاد وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ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 والذنَ آتَينَاهُم كتاب يَفرَْحونَ بِمَا أُزلَ إليك وَمِنَ الأحزابِ مَْ يكِر بَعْضَه قُلْ إنِ ما أمِرتُ أن أعبدَ اللهَّ وَلاَا أُشرركَ بِهِ إلَيْهِ أَدعُ وَإلَهِ مَ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 وَأَمَّا نُرِيَ أَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّنَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَفَرَةُ لَمَنْ عَقَبَ الدَّاعِرَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ